يا من رأى عمرا تكسوه بردته يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أضم له والكوخ مأوى يهتز كثرة يهتز كثرة Yes, the